ورأى رجل آخر كان اسمه أبو نوح كان بخلا جدا فواحد راح هناك اكتوى بالجوع عنده فأنشد قائلا يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشي أجاع بطني حتى وجدت طعم المني وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلي، فقمت بالفأس كيمة أدق منه شظي عادي قطع لؤمة فما تجيش الا بالفاة ها ثلم الفأس يعني طارت حتة من الفاة <تصفيق> ثلم الفأس وانصاع مثل سهم الرمية اللي هي حتة اللؤمة اللي طلعت دي طلعت كناقة دي فشج رأسي ثلاثا ودق مني ثني شوف لؤمة عملت ايه الثانية هي ايه مقدم الاسنان شوف رغيف ادرك الجهلية يعني مخضرم ها وطبعا ضيف ابي نوح اكله في الاسلام يعني مخضرم ادرك الجهلية الإسلام، ده باء انتاج شركة الحديد والصلب، معمول في افران الحديد والصلب، ورجل اخر يقول دخلوا على واحد بخيل فغاب اوت قال يا ذاهبا في بيته جائيا من غير ما فائدة جن أضيافك من جوعهم فقرأ عليهم سورة المائدة قدم بقى الطعام فصارت نوادر البخلاء لما تقرأ مثلا بخلاء الجاحز أو البخلاء بتاع الخطيب البغدادي أو بخلاء ابن الجوزي البخل عار وشنار على أهله لذلك إذا وجدوا أي فرسة يذكر الكرم لا تتردد فيه